كَبِيرٌ بَهِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَدْعُو فَقُم وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثون مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ لَكَفَرُوا لَيَقُولَنَّ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ إِنَّ قَاهِرَتَهُ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْتِي بِقِسْطٍ مِّنَ اللَّهِ يُحِسُّ بِهِ كُلُّ مَن كَانَ يَتَسَاءَلُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا وإذا لنا رحمة ثم لدعناها منه إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستته ليقولن جاب السيئات عني له لفلح سخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بحض ما ينحى إليك وضائق وكاين يقول اي يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت الذليل والله على كل شيء وكيل ان يقولوا قل فأتوا بعشر سوى مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم لكم فاعلموا أنما هل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغتون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الناس وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يحملون أفمن كان على بينة من ربه ويشدوه شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكبر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريك منه إنه الحق من ربك ولكن لأكثر الناس لا يؤمنون ومن أظهر ممن افترى على الله كذبا يَطْلُبُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَجْهَادُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْغَاوِينَ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَيَدْعُونَ الْآثِيمَ وَالْجُغَّاءَ وَهُمْ أولئك لم يكونوا محجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبقرون أولئك الذين خسروا وظل عنهم ما كانوا يخترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبطير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تنكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملع الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا بادي الرئي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 وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ فَامْتَحَنَكُمْ بِهَا لَيَعْلَمَنَّ مَن فِي قُلُوبِكُمْ وَمَن يَتَّقِي اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قَالْ قَوْمِي وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنْ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يُصْلِحُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ قَرَضْتُهُمْ أَفَلَا لا اقول لكم عن في خلال الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تجادل اعينكم لي وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ فَكَانَ أَنتَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَأَكْثَرُ كَذِبًا لَنَا فَأَتِنَا قَال إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ مَا أَنْتُمْ بِمُؤْذِين وَلَا يَمْنَعُكُمْ نَصِيَّتَهُ إِن أَرَدْتَ أَنْ أُفْصِحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ابْتَغَيْتُمْ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ أَمْ مِن مَّا يُلْقُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا من وقد آمن فلا تبسئس ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وَلَا ولا تخاطبه في الذين ظلموا إنهم مبرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم قال إن تسخروا منا فإنا نسخأ منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء لِكُلِّ ذِي اسْمٍ هُيَئَتَانِ يُحْمَى الْفِرَ مِنْ كُلِّ ذِي اسْمٍ اثنين, اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل وقال اركضوا فيها بسم الله مجريها ومرسعها إن ربي لغفور رحيم وي تجري بهم في موج كذبان ونادى نوخ ابنه وكان في معجر يا بني اركب معنا يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ مَرَّنَا وَلا تَفُمْ مَرَّ الكَافِرين قُل سَأْوِي إِلَى جَبَلٍ يَحْصُبُنِي مِنَ الْمَا كُلُّ أَمْرٍ حَاصِمٍ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا وحال بينهما الموج فكان من المبرقين وقيل يا أرض بلغي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجوزي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 فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجأيين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أقوم الخاسئين قيل يا نوخ بطب سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سيمسعهم ثم يمسعهم منا غذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاثبئ إن العاقبة للمستقين وإلى عاد أخاهم عودا قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ مَا جِئْتُم بِبَيِّنَةٍ وَمَا نحن بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَوَقٌ قَوْلُكُمْ مَا نَحْنُ لَكُمْ بِـمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا احْتَرَاكًا لَّبَغْضِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالُوا رَبّ إِنَّكَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اشْهَدُ اللَّهُ فسيدوني جميعا ثم لا تنظرون <تصفيق> إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ثابة إلا هو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 إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا غذى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غذير وتلك عادة يحدوا بآيات ربهم وعفوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ألا بؤدا لعاد القوم أود وإذا تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توضروا إن ربي قيء مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا قبل هذا أتنهانا قَالَ قُمْ بِأَمْرِكُمْ إِن كُنتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْ رَحْمَتِهِ وَآتَانِي مِنْ رَحْمَةٍ فَمَن يُشْرِكُ مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَتَى تَجِدُونَ مِن غَيْرَ التَّفْسِيرِ وَقَوْهين قَتُوعلَكُم آيَةًَا فَلَه تَكُل في أَضِ اللَّ فَلَووع تَأكُلب أَْضِ الللههِ وَلَا تَمَّ بِش إِ فَيَأْخُ لَكُم فاعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إن ربك هو القوي العزيز وأقد الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في إجارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم فلا بأسا للتموت ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لك أن جاء بعجل فلما رأى يَصِلُ إِلَيْنَا كِرْهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ فَمَآتُهُ قَوْمُهُ إِمَّا تَنصَحَكَ تَدَيَّرْنَاهُ إِسْحَاقُ وَمِنْهُ 119. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بقي شيخا 110. إن هذا لشيء عجيب 111. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميل مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم وهم منيب يا إبراهيم أحلط عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافرها وأمصرنا عليها حجارة من تسجيل منبود مسرمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعقدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مضيقا ويا قوم اوكل مكيالا والمدان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعسوا في الارض مفسدين ذكر الله خير لكم ان كنتم وما أن عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أفلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا لا حَمَدَ سُبْحَانَهُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِي مِنكُمْ شِقَاقِي أن وقوم نوح أو قوم هود أو قوم فعل وما قولوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وجود قالوا يا شهر وعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعديد قال يا قوم أرهقي أعز عليك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 فَاصْدُبُوا إِنْ كُنْتُمْ رَصِيبَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُهُمْ يَا نَجِّي يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَأْوَاهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَ الَّذِينَ ولو وأخذت الذين ظلوا الصيحة فأصبحوا في جيالهم جازمين كأن لم يظنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وشلطان مبين ذات العون وملئه فسبعوا امر في العون وما امر في العون برشيد يأتون مطلعه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس مر المرج وأتبعوا في آله لعنة ويوم القيامة بئت الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى نفسه عليك منها طائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما جادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا فأخذ القرى وإي ظالمة إن أخله ألم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له النات وذلك يوم وما نؤخره إِلَّا لأجل معدود يوم يأتي لا تكله نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وَلَئِنْ نَجَّانَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ إِنَّ رَبَّكَ فَاعْبُدْ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِالْخَلْقِ مِنْ تَغْيِيرٍ وَلَوْ أَمَرَهُ بِظُلْمٍ مَّا آمَنَ الْمُجْرِمُونَ وَأَمَّا مَنْ لُوحِظَ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دامت ربك آتى ان ويلملوز فلا تكفي ملية مما يحبدها اولاء ما ياخذون الا كما يحبد اضائهم من قدر وان مَا قُسِمَ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنُوصُ لَا قَدَرَتْ إِنَّ مُوتَ الْكِتَابَ تَخْتَلِفُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ يَرْوُضُكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْ أُمُورِ لَمَّا لَمَّا لِيُوفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاشْتَهِكُمْ مَا أُمِرْتَ وَمَن كَانَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْأَذَانُ فَمِنَ اللَّيْلِ فَسَلِّ ۖ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ۖ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرُ أُولِي الْأَلْبَابِ وَأَطْعِمْ فَقِيرًا وَمِسْكِينًا قلو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن من أنزينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربكا يهلك القرى بظلمين وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يدانون مختلفين إلا مطرح ربك ولذلك خلقهم وتم اتكرمت ربك لأملأن نجاً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 وَكُلُّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ احْمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا رَأَيْنَاكُمْ كَانَ الظَّالِمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا مُنْتَصِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ الْمَثَانِي وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فاعْبُدْهُ وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن نحن قدت عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوشه لأبي يا أبت ورأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا غني لا تقصوا الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يلتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على إبراهيم وإسحاق إن ربك علم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأبو أحب إلى أبينا من ونحن رصبة إن أبانا لدي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال طالب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا ضد يفتح ويلعب وإنا له لحافرون قَالُوا إِن لَّيَحِلَنَّ لَنَا أَن تَذْهَبَ بِي وَأَخَافُ أَن يَحُولَ عَلَيْنَا الذُّلُّ وَأَنتُم عَنهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَجَلَهُ الذُّلُّ وَنَقْنُصُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ يغنون في رياضه الجب واوحينا الالهه لتن بانوا بامرهم هذا وهم لا يشون وجاء يوسف عند متاعنا فاكلوا اللئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا طلقين وجاءوا على قميطه بدم كذر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على مَا تصفون وجاءت سيارة فأغسلوا والدهم فأجلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأتره بضاعة والله عليم بما يحملون وجعوا بثمن ضخص تراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقالوا لن اشتروا من مصر لامرأة أكلمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث فالله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده إليناه حكما وعلما وكذلك نجل المحسنين ورارجته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وطالت هيت قال مع ذا إنه ربه أحسن مسواك إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لو لا أرآ قرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحياء إنه من عبادنا المخلطين واشتبق الباب عطتت قميصه من زبره وأنف يا سيد آل ذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك شوءا إلا أي الجن أو عذاب من نفسي وجهد جاهد من أهلها إن كان قميظه قد من قبل فطدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميظه قد من جبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميطه قد من جبل قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعلم عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت مِنَ من وقال نسوة في المدينة مرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلام مبين فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم مستكا وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم فلما وعينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاجة لله ماذا بشرا إن هذا ملف كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاشتعصن ولئن لم يفحل ما آمره ليستنن وليكون من قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأصب من الزاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأى الآيات ليسجننه حتى حين وتصل معه السجن فتيان قال وقال الآخر إني أرى مني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراش من المؤسسين قال لا يأتيكما طعام لَقَوْمِه إِلَّا نَبْدَأُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا زَئِنُ قَمَ مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَوَضَّأْتُ مِنَ التَّقْوِيمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَوَمْ بِالْآخِرَةِ وَجَدَ ضَغْتٌ مِنْ رَدَ آبَائِي إِذْ وَحْيٌ مَوَائِدَ حَاصِرٌ وَيَعُوذُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ بِشَيْءٍ ذَلِكَ بِصَغْلٍ لَا عَلَيْنَا وَعَلَى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاعبي الزجن أأغبار تفريقون خير أم الله الواحد الضحار ما تأخذون من دونه إلا أسماء سميتموها تميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا إلا ذلك الدين الخير ولكن أشتغ الناس لا يعلمون يا صاحبي التجري أما أحدكما فيسخي ربه خمرا وأما الآخر فيحلب فتأكل الطير من رأته ومل الامر الذي في تشتيان وقال للذي ظن ان انه ناج من هم الملك يرد ربك فانته الشيطان ذكر ربه فانسى في السجن بضعين وقال الملك إني أعى سبع بقرة ثمان يأكلهن سبر عياف وسبعة قلات وسبعة قلات أضل وأخر يابسات يا أيها الملأ إن كنتم من رؤيا تعبرون قالوا أبغاة أحلام وما نحو بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جا منهما واتكر بعد أمة أنا أنفئكم بتأويله فأرسلون يُجُوبُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ وَاسْنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَائِيَةٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ ثُمُولاتٌ وَسَبْعٌ ثُمُولاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يابِسَاتٌ عَلِيٌّ أَرْجُونَ إِلَّا النَّاسَ لعلهم قال تذبعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في صنغله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلاً ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحسرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قَالَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا قَطَعُهُنَّ إِلَّا وَدُّ النَّاسِ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا قَاكِ لِلَّيْلِ هَلْكِ الْوَاتِ الْعَزِيزِ أَرَحَفَ هَذَا الْحَقُّ وَأَنَا رَاوِجُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ زَيْن كَ يَعْلَمُ أَن لِي لَمْ أَخُنُهُ مِنَ الْغَيْبِ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ بجب ہم لوگ